وإن صار شيخا للآية ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون قول المعلف رحمه الله تعالى فصل أي من الفصول المتعلقة بالحجر على المرء لحظ نفسه لأن الحجر نوعان حجر لحظ غيره كالحجر على المفلس الحجر على المفلس لحظ الغرماء لئلا يضيع المال الذي بين يديه فلا يبقى للغرماء شيء هذا يسمى حجر لحظ غيره النوع الثاني حجر لحظ نفسه كالصبي الصغير محجور عليه ما يتصرف إلا في الشيء اليسير أو الشيء المأذون له فيه إذا كان على وشك البلوغ اما اذا لم يكن هذا ولا هذا فلا يؤذن له في التصرف لا يبيع عقار ولا يشتري وهو لم يبلغ رشده هذا محجور عليه لحظ نفسه ومثله كذلك المجنون ومثله كذلك الرجل الكبير المخرف وكذا المراه هؤلاء يحجر عليهم لحفظ اموالهم قال ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع اليه ماله صبي ابن عشر سنوات ورث مالا من ابيه او من امه او من احد اقاربه وهو صغير ما يعطى ماله لأنه لو أعطي المال ضيعه بلغ خمس عشرة سنة ونبت الشعر الخشن حول قبله واحتلم وجد علامات البلو كلها لكن الرجل عنده سفه لا قيمة للمال عنده لا يحفظ ماله هذا قال لا يعطى ماله ولو صار شيخا لو صار ابن عشرين سنة ابن ثلاثين سنة ابن أربعين سنة ابن خمسين سنة ما دام سفيه ما يسلم ماله لأنهم قد يهلكه قد يضيعوا يرمي في البحر يحرقه في النار يبذله في الحرام سفيه فلا يعطى ماله ولم ينفك الحجر عنه وان صار شيخا ما ينفك الحجر عنه ما يقول مثلا لوليه انا بلغت خمس عشرة سنه اعطى مالي قال لا حتى يثبت الرشد فلا يعطى ماله ولو صار شيخا لانه من تمكينه بمال من ماله يضيعه فكانك أعطيته إياه لتضيعه ولا يجوز للمسلم إذا كان وليا على سفيه أن يفرط في ماله للآية ما هي الآية قوله جل وعلا وإن فإن انستم منهم رشدا فادفعوا شرط وجواب فإن انستم منهم رشدا فادفعوا ما انسنا منه رشد لا ندفع الآية لها مفهوم ولها منطوق منطوقها فإن آنستم منهم رشدا اذا وجد الرشد فأعطيه ماله لا تحرمه مفهومها أن إذا لم نعنس منه الرشد فلا نعطيه ماله ولأنه غير مصلح لماله ما دام سفيه يخشى أنه يضيعه نعم وان فك الحجر عنه فعاود السفه اعيد عليه الحجر لما روى عروه بن الزبير ان عبد الله بن جعفر امتاع بيعا فاتى الزبير فقال اني قد ابتعت بيعا وان عليا يريد ان ياتي امير المؤمنين عثمان فيساله الحجر علي فقال الزبير أنا شريك في البيع فاتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون إجماعا ولان السفه يقتضي الحجر لو قارن فيقتضيه اذا طرا كالجنون وان فك الحجر عنه فعاوده السفه اعيد عليه الحجر لا يظن الغلام انه اذا فك الحجر عنه واثبت رشده ثم عاد سفه انه يترك لا يعاد الحجر عليه فمثلا الصبي بلغ خمس عشرة سنة وصار خلال خمسة عشر سنة وقبله أربع عشرة سنة وبعده ستة عشر سنة وبعده ثمانعة عشر سنة إلى عشرين رجل معتدل سلمناه ماله بعد خمس عشرة سنة فكان يبيع ويشتري ويتصرف تصرفا حكيم الى عشرين سنة فلما بلغ عشرين دخله قرناء السوء والسفهاء وتلاعبوا به فبدأ يضيع ماله في السهرات الفارغة والخاربة والمحرمات وتضيع المال بما, بما يضر فهل يترك يقول هذا ماله يتصرف فيه كيف مشاء لا ما يتصرف فيه لان الملك الملك الكامل لله تبارك وتعالى والعبد يتصرف في حدود المعقول فاذا خرج عن المعقول يقال له قف لا تضيع المال يقول مالي نقول وين كان مالك الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم نسب مالك الينا جعله لنا نحافظ عليه مثل ما نحافظ على اموالنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم المراد اموالهم لكن الله جل وعلا اضافها للمخاطبين لاجل المحافظه عليها والاهتمام بها يقول انا عاقل انا ابن عشرين سنه انا سلمت مالي ولا ابن خمس عشره سنه وحفظته نقول طرا السفهاء عليك فالان تريد ان تضيع مالك نحجر عليك لكن من يحجر عليه وليه السابق يرجع في الولايه كما كان لا في هذه الحال يتولى الحجر عليه الحاكم وهو الذي يتولى امره او من يفوضه اليه يتولى الحجر عليه الوالي الولي ولي امر المسلمين او من ينيبه فمثلا هنا النواب عن ولي الامر هم القضاة فيحجرون على السفيه ثم يتولون هم اموالهم او من ينيبونه يقول يقول القاضي مثلا لمن حوله من اخوانه واعمامه من ترون اصلح لحفظ مال اخيكم اخيكم الان رشد لكن سفه بعدين تقدم مثلا إخوانه للمحكمة تقدم أولاده للقاضي قالوا أبونا بدأ يضيع المال فيحجر عليه الحاكم ويتولى أمره ما يقال وليه أبوه لا الآن وليه الحاكم وهو الذي يولي عليه يولي اباه أو يولي أخاه أو يولي ابنه أو يولي زوجته أو يولي أخته وهكذا أي واحد إذا كان سفيه يولى عليه الأصلاح من يتولى هذا يتولى هذا الحاكم لما قال لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استنكر من ابن أخيه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه من أجاود العرب هو ابن جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صغير فكان من اجاود العرب وكان جيد وكريم وموفق في البيع والشراء ففك عنه الحجر لأنه كان أول في حجر علي لأنه عمه وأقرب الناس إليه ففك الحجر عن عبد الله بن جعفر لأنه رشد ثم إنه ابتاع بيعة عظيمة استنكرها علي رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أذهب إلى أمير المؤمنين من هو عثمان بن عفار رضي الله عنه ليحجر على عبد الله بن جعفر اشترى مئات الألاف فعبد الله بن جعفر ما سفه رضي الله عنه لكن علي رضي الله عنه استنكر هذه الشروة الكظيمة الكبيرة وكان ما يحب عبد الله بن جعفر أن يتوسع ويخشى أن تلحقه الديون الكثيرة والخسارة وعلي رضي الله عنه نظره إلى أمر الآخرة فقال نحجر على الرجل آه يشتري بهذه المئات الالاف وهذه المئات الألاف فيصبح عليه الملايين ولا عنده سداد تروح فعلم عبد الله بن جعفر ما أراد عمه علي فجاء الى الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان من حذاق ومن خيار الصحابة ومن حذاقهم في البيع والشراء والتجارة فقال إني اشتريت هذه البضاعة بكذا وإن عليا يعني عمه وان عليا ذهب الى امير المؤمنين يريد الحجر علي وهذه ما فيها خساره قال الزبير انا شريكك فيها يدافع عنه فذهب علي رضي الله عنه الى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ان ابن جعفر عبد الله بن جعفر اشترى شيئا كذا واني اريد الحجر عليه يعني كأنه مثل ما تقول انه يشتري المفروض ان يشتري بمئة مئتين خمسمائة الف الفين هو الشراب مئة الاف واني اريد الحجر عليه فعلي عثمان رضي الله عنه ما استنكر لينظر في الامر فجاء عبد الله بن جعفر او طلب فجاء إلى عثمان وجاء معه الزبير رضي الله عنه فقال عبد الله بن جعفر إنني اشتريت كذا وكذا قال الزبير رضي الله عنه أنا شريك لهذه الشروة فالتفت عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه وقال كيف أحجر على شخص شريكه الزبير يعني ما, ما ينبغي أن نحجر على شخص شريكه في هذه البضاعة بنفس القيمة الزبير ابن العوام أحد المبشرين بالجنة أحد أكابر الصحابة رضي الله عنهم يقول فهذه القصة مما يشتهر هي خفية علي رضي الله عنه يريد الحجر على عبد الله بن جعفر رضي الله, الله, الله عنهما وترفع القضية إلى عثمان وينظر فيها عثمان ويحضر الزبير ويقول أنا شريكه هذه ما تخفى على الناس ولا تخفى على الصحابة رضي الله عنهم وأقروه ما قالوا ليس الأمر كذا لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يسكتون على المنكر لو تصرف لو الإمام لو أمير المؤمنين لو الكبير أو الصغير إذا تصرف تصرف خاطئ قالوا قف الأمر كذا وكذا فأقر الصحابة رضي الله عنهم ما اراده علي من الحجر وما توقف من أجله عثمان من الحجر فدل هذا على أن من سفه بعد رشده يحجر عليه لأنهم قالوا ما قالوا أنت اخطات يا علي يحجر عليه ودل هذا على أن الذي يتولى الحجر عليه هو ولي الأمر ما قالوا أنت يا علي بإمكانك أن تحجر لأنه ابن أخيك وأنت عمه وأنت وليه احجر عليه أنت لا اقروه أن الذي يحجر عليه هو الوالي ولي الأمر وولي الأمر لما رفع إليه ما قال هذا ليس الي أنت أدرى به هو ابن أخيك وأنت بمنزلة والده ما قال هذا ولا هذا فدل على أن الأمر كما فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأن الحجر على من سفه بعد رشده يكون من قبل الإمام وهذا يحصل أحيانا وبكثرة. مثلا الولد يكون رشيد ويعطى ماله بعد خمسة وعشر سنوات يستنكر منه أبوه أو أخوه الأكبر أو عمه فيأتي للقاضي ويقول أطلب الحجر على ابن أخي أطلب الحجر على أخي أطلب الحجر على, أطلب الحجر على ابني لأن ابني سلمناه ماله الذي ورثه من أمه سلمناه إياه فضيعه يريد أن يضيعه فاريد الحجر عليه فالذي يتولى الحجر من السفاه بعد الرشد هو الولي الوالي ولي أمر المسلمين أو نائبه وذلك أن الأمر يستدعي لا تثبت لأن القريب قد يغضب من شيء ما يستنكر تصرف مرة خاطئة مثلا فيريد أن يحجر فولي الأمر ليس بمثابة الوالي أو الولي القريب الذي تأثر لأنه يمكن حينما قيل لعلي رضي الله عنه إن عبد الله بن جعفر اشترى شيئا ما بعشرة ملايين فاستنكر علي رضي الله عنه كيف يشتري بهذا هذه ربما ما تساوي شيء أو تساوي ربع قيمتها أو نصف قيمتها يكون فيها خساره ثم تلحقه الديون ثم يتعب مع الغرماء فيرى الحجر عليه ولكن ولي الامر لا يتاثر من معاملة او معاملتين وانما يتاكد ويسال ويبحث هل مشترى عبد الله بن جعفر هذه البضاعه بهذه القيمه معقول يحضر اهل السوق ويقول ما تقولون لو احضرهم قالوا نحن نريدها بهذه القيمه هذه القيمه مناسبة مثل ما قال الزبير رضي الله عنه شريكك ولا يحجرون عليك فقال عثمان رضي الله عنه معتذرا لعلي رضي الله عنه كيف احجر على شخص شريكه في هذه البضاعة الزبير بن العوام زبير كبير فاهم وعاقل أحد العشره المبشرين بالجنة فرد على علي رضي الله عنه طالبه فدل هذا على ان الحجر بعد السفه الواقع بعد رشد يكون من قبل ولي الامر ليتثبت إن ولي الامر سيتثبت ويسال ويتاكد من اهل السوق ما تقولون هل هذه فيها غليبه هل فيها خساره هل فيها كذا نعم قال رحمه الله وهذه قصه يشتهر مثلها ولم تنكر ما انكرها الصحابه رضي الله عنهم فتكون اجماعا ولان السفه يقتضي الحجر لو قارا يعني صار مع الصغر السفه مع الصغر حجر يحجر عليه فكذا اذا طرا الحجر فيما بعد يعني كان رشيد ثم طرا فيترك لا يحجر عليه قال مثل الجنون يكون المرأة صاحي يتصرف ويحسن التصرف فطرأ عليه جنون مثلا هل يترك يضيع ماله لا يحجر عليه صح وسلم من جنونه وافاق من جنونه يرفع الحجر عنه وهكذا نعم ولا يحجر عليه إلا الإمام أو نائبه لأن علي سأل عثمان الحجر على ابن جعفر ولم يفعله بنفسه ما فعله وهو عمه فعرف أن الحجر لا يكون إلا من قبل الإمام والإمام هو الخليفة عثمان بن عفار رضي الله عنه ولأن معرفة التبذير يحتاج إلى نظر لان الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير لان معرفه التبذير تحتاج الى نظر وتامل وسؤال اهل الخبره لان الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير لان الغبن قد يغبن المرء في شروه مثلا لكن هو يتوقع أنها تساوي أكثر فقريب النظر يقول لا هذه ما تسوى بعيد النظر يقول هذه الآن اشتراها بألف يمكن بعد عشرين يوما في أثناء رمضان وكذا وكذا تساوي ثلاثة ألاف فبعض الناس يقول هذا في غبن وبعضهم يقول هذا غبن لكن معاله إلى الكسب والفائدة وهكذا فالغبن يختلف قد يقال للمرء اشتريت ما يساوي ألف بألف وخمسمائة يقال هذا غبن تشتري ما يساوي ألف بألف وخمسمائة هذا غبن غبن فاحش نصف القيمة غبن نعم لكن في بعض المواطن إذا شرى ما يساوي ألف بألف وخمسمائة مثلا ما هو غبن لأنه يتوقع أن هذه البضاعة تساوي ثلاثة ألاف بعد أيام فقد يكون الزيادة غبن في مكان وليس بغبن في مكان آخر لأن المكان الآخر الذي فيه القيم ترتفع بسرعة الزيادة ما تكون غبن نعم فيحتاج إلى نائب الإمام كالحجر. يحتاج إلى نائب الإمام لأجل أن ينظر ولا يكتفى بنظر وليه قبل ذلك. نعم. كالحجر للفلس. كالحجر للفلس من الذي يتولاه الإمام لأن فيه مصالح وحفظ لمصالح الآخرين. فيتولاه الإمام. نعم. ولأنه مختلف فيه ولأنه مختلف فيه هو محل إجماع يعني الحجر على ابن عشرين سنة مثلا في تضييع شيء من ماله قد يقره بعض الناس وقد يمنعه بعض الناس لكن الحجر على ابن عشر سنوات وثمان سنوات ما أحد يقول ما يصح الحجر عليه هذا واجب ان يحجر عليه نعم أشبه الحجر للفلس نعم ولا يلي عليه إلا الإمام أو نائبه كذلك ما يكون وليه في هذه الحال إلا الإمام أو نائب الإمام هو الذي يتولاه أو يولي من يتولاه يعني القاضي قد يشق عليه أن يتولى أمر هذا وهذا وهذا لكن هو الذي يولي يولي على هذا أخاه ويولي على هذا ابنه ويولي على هذا زوجته وهكذا نعم. لأنه حجر ثبت به فكان هو الولي كحجر مخلص حجر ثبت به بمن؟ بالإمام ثبت هذا الحجر من قبل الإمام فهو الذي يتولاه ويولي عليه فكان هو الولي كحجر المفلس كحجر المفلس من الذي يتولاه أبوه أو أخوه لا يتولاه الإمام أو نائبه أو من يوليه نائب الإمام نعم. فصل ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر لتجنب معاملته فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يثبت به الملك ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر يستحب إعلان هذا يعني يعلن بأن القاضي حجر على فلان ابن فلان لسفه يقال القاضي حجر على فلان ابن فلان لفلسه لماذا لأجل أن لا يقتر به يعرف الناس أنه محجور عليه فلا يبايعونه ولا يشترون منه شيئا لأنه ممنوع من البيع والشراء لتجتنب معاملته لا يقتر الناس به يأخذ أموال الناس طريق الشراء يزود في القيمة ويأخذها ثم يلعب بها لا يعلن أمره حتى يحذر الناس ذلك فلا يضيعون أموالهم بمعاملته فإن وجد المعامل له ماله فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح هذا الرجل كان يبيع ويشتري ثم سفه بدأ يخربط في المال ويضيعه فحجر عليه من قبل القاضي بأن فلان بن فلان محجور عليه وأعلن هذا ثم جاء إلى شخص وقال عندك أرض تبيعها عليه قال نعم قال سيمت مني ألف قال نشتريها في ألف قال بعت عليك باع عليه وهذا البائع يعلم ان الرجل محجور عليه لكنه طمع لان الارض ما تساوي الا ألف فجاءه فيها ألف ومائه ريال فطمع فقال بعت عليك فاخذها هذا هل يصح البيع البيع غير صحيح ولا ينتقل به الملك ولم يثبت به الملك فالأرض لا تزال لبالكها الأول وعلى مالكه الأول إن كان استلم دراهم يعيدها إذا باعه مثلا ثم أخبر قيل إن الرجل محجور عليه قال إذن أريد أرضي قالوا أرضك باعها اشتراها منك وباعها اشتراها منك بـ 1200 وباعها في 800 ريال وانتقلت من واحد إلى واحد الأرض موجودة بحالها ما عمرت يقال تعود إلى صاحبها الأول لأن البيع الأول منتقلت به الملكية والبيع غير صحيح فتعود إلى صاحبها الأول وهذا معنى قوله فإن وجد المعامل له ما له أخذه وإن أتلفه السفيه الأرض باقية ما يستطيع اتلافه لكن اشترى منه طعام رز أو سكر أو غيره السفيه ثم إن السفيه وقف وفتح باب الدكان وقال من أراد أن يأخذ يأخذ فذهب المال وما بقي شيء فعلى من يكون هذا التلاف على السفيه أم على المبايع له على المبايع له لأنك تدري انت ان الرجل سفيه وجرك الطمع إليه بعت عليه بألف ومائتين ليساوي ألف فذهب مالك كله أنت الذي فردت يقول مالي بدكاني أنا بعته على الرجل يقال بيعك غير صحيح ومالك تلف على نفسك عليك أنت لأنك أنت الذي أعطيته السفي تعرف أن الرجل ما عرفت قال لا ولا عرفت لكن حينما قال لي ألف ومائتين رغبت في البيع ظننت أن عنده دراهم فيقال التلف عليك أنت المفرد وهذا معنى قوله رحمه الله فإن وجد المعامل له ما له أخذه كالأرض مثلا وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان من مالكه ضمان اللي يباع عليه لأنك يقال أنك أنت أخطأت وفرطت في مالك حينما بعت على السفيه والطمع كما يقول العامه طبع هلاك طمع بالمائتين فذهب راس المال كله وان اتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه عالم او لم يعلم لانه سلطه عليه برضاه يعني عرف ان الرجل سفيه لكن علم بالحجر أو ما علم علم بالتلف أو ما علم يقال أنت الذي فرطت بمالك حينما سلمته للسفيه تسليمك إياه للسفيه تفريط منك نعم وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه علم أو لم يعلم لأنه سلطه عليه برضاه نعم وإن وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه